شبكة الذكر الحكيم تقدم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 يوم يدعون إلى نار جهنم جعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبرون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 نَضَّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ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 ما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لب فيها ولا تأثير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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكُمْ مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الضَّرُّ الرَّحِيمُ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 بَل لَّيْسَ لِأَكْثَرِهِمْ سَمْعَانِ مُبِينٌ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّقْتَرِضُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطين يقولوا يقول تحاب مرثوم فذرهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعين وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذبار النجوم